مجَعلنهُ نُطُفَةً فيِي قَار مكين ثمَُّ خَلَقَُ النُطُفَةَ عَلَقًَ فَخَلَقُونعَلََةَ مُضغة فَخَلَقُ المُدغَةَ عِظَامَا فَخَلَقُون المُدغَةَ عِظَامًا فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمَ ثمَُّ أَن شَأنهُ خَلقًا آخر فتَبَكَ اللهَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقين ثمَُّ إكُم بعدعْدَ ذَلِكَ لَمَيتونُ ثمَُّ إكُم يَوْمَ الْ القامَتِ تُبَعثون وَلَقدَدَ خَلَقنَا فَووقَكُمْ سَبَعَ طَرَا إِقَ وَمَا كُ عَن الْخَلْقِ غَافِلين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 وَقُر رَبِّ أَ زِلنمزَ لَم مُبََكَو وَأَنْتَ خَيرُ الْمُزِلين إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ وَإِنكُ لَُبَتَلين ثمَُّ أَنْ شَأنَّ مِنْ بَعِْهِمْ قَرْنًا آخَرين.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 لَُّ أَسَلنَا رسُلَنَ تَرا كلُل مَا جَأَأَُّ تَ الرَّسُُهَا كَذَّبُوه فَأتْبَعْنَا بَعظَهُم بَعضَو وَجَعَناَاهُم عَادث وَجَمَاهُ أَحادِي سَفَبُدَلِقَومِ لا يُؤمنِنُون ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين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 مِن دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰامِلُوْن حَتَّى اِذَا اَخَذْنَا مُطْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجَاْرُوْنَ لَا تَجَاْرُ الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِنّنَا لَا تُنْصَرُوْنَ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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وَلَهُ اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون